ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا افكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها سمعوا لها وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا دعوا هنالك ثبورا دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا لا تدعوا اليوم سبورا كثيرا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 فيقول أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك قالوا سبحانك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 فما تستطيعون صرفه ولا نصرة، وما يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وما يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، رسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا الطعام لا الطعام ويمشون في الأسواق. وَجَعَلنا بَعضَكُم لِّبَعضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَاء أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون لا بشرى لا, بشرى لا بشرى يومئذ ويقول شيئا جرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام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 ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب يا رب وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْ نَذْهَبْ أَإِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمْ مَا كَذَبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ أَغْرَقْنَا هُمْ لِلنَّاسِ عَائِشًا وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 وَكُلًا تَبَرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْهُ كَئِئَةً يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا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 وسوف يعلمون وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ الهه هواه فأفإن تكون عليه وكيلا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 وَثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا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 وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَكَ كَثِيرًا ۖ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا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 هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج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 الرحمن الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم مسجد للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا أمر الرحمن قالوا أمر الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 والذين, يبيتون لربهم, سجدا والذين يبيتون, يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا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 ومن يفعل ذلك يلقى افاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إلا من صنات فولايك فولايك يبدل الله سيئاتهم حسنات فولايك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 <تصفيق> الذي لا يقول، الذي, <الذي <لا يقولون> ربنا. <الربنا> أزواجنا وذرّياتنا قرة عين ربنا ربنا ربنا أب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وينقون فيها. ما فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنه مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء لفضيله الدكتور محمد